الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث متصلا بما ذكره الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود. بهذه السورة الكريمة سورة البقرة. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إذا وجه إلى هؤلاء اليهود هذا الخطاب بالإيمان قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم آمنوا بما أنزل الله أقروا وأذعنوا وانقادوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل ويكفرون بما وراءه يعني ما أنزل على غيرهم كالقرآن مع كونه الحق المصدق لما معهم وكما ذكرنا من قبل بأنه يشهد لهذه الكتب أنها منزله من عند الله تبارك وتعالى، كما أنه أيضا مصدق لما معهم، وذلك أنه قد جاء الخبر في كتبهم عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مطابق لما في كتبهم، وكذلك أيضا هو مصدق لما معهم، مما تتفق عليه. الشرائع ومع ذلك يكفرون به ثم إن الله تبارك وتعالى رد على هؤلاء الكذبه الذين زعموا أنهم يقصرون الإيمان على رسلهم وأنبيائهم خاصة قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل على أنبيائكم فلما تقتلونهم وهم قتلت الأنبياء وقد مضى أنهم قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا فلو كانوا حقا يؤمنون بما أنزل عليهم لما قتلوا أنبيائهم فهم كذبة أيضا في هذه الدعوة فهم يكفرون بما جاءهم وكذلك أيضا يكفرون بما نزل على محمد صلى الله عليه يؤخذ من قوله تبارك وتعالى واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله هذه الايه قالوا نؤمن بما انزل علينا هذا ذكره الله في سياق الذم والواجب ان يقبل المرء الحق ممن جاء به وليس له ان يتخير يكون له انتقاء وانما الواجب عليه الانقياد والتسليم هذا في اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء كانوا ينتقون ويتخيرون فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه ليس من أنبيائهم ويقول لا نؤمن إلا بما أنزل علينا وكذلك أيضا عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بما جاء به بحجة أن صاحبه الذي يأتي بالوحي هو جبريل عليه السلام لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه بالوحي وكأنهم لا يعلمون فجبريل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بالوحي والرسالات فهو الذي كان يأتي إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل ولكن هؤلاء الكفرة لا يريدون الإيمان فيتعللون بمثل هذه العلل تارة بمعادات الرسول الملائكي وتارة بمعادات الرسول البشري وهكذا في تفاصيل الحق وجزئياته وأبعاضه فليس لأحد أن يتخير فيرد بعض الحق لأن الذي جاء به لا يحبه أو يرى أنه دونه أو نحو ذلك فهذا من اتباع الهوى فيقع كثيرا في هذه الأمة في علمائها وفي عامتها ولربما وقع لعبادها ولدعاتها فيرد بعض الحق لأن هذا الذي جاء به غير محبوب لدى هذا السامع فيرد ما جاء به ولربما رد الحق باعتبار أن الذين عرفوا بهذا العمل من الحق ممن يكرههم ويبغضهم فيرد ذلك ولربما نسب ذلك إلى الباطل فإذا كان يكره طائفة فإنه قد يرد الحق الذي عرفوا به قد يتمسكون ببعض الحق ويشتهرون بهذا فهذا الذي يشنأهم ويبغضهم قد يرد هذا الحق الذي عرفوا به لأنه سمة لهؤلاء الناس وهذا لا يجوز بحال من الأحوال وهو من أسباب التفرق والشقاق بين طوائف هذه الأمة فطائفة تأخذ ببعض الدين وطائفة تأخذ ببعض الدين وطائفة تأخذ ببعض الدين قد تنتسب إليه وتتسمى بذلك فيكونوا مما عرفوا به واشتهروا به وقد ينسبون إليه من قبل غيرهم والواجب هو أخذ الدين بكماله وشموله كما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من غير تخير ولا انتقاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهكذا قد يتصور أن هذا الإقرار لربما في ضمنه الإقرار بفضل هذا الذي جاء به الحق، فيرد الحق ويكذب به حسدا لهذا الذي جاء الحق على يده أو دعا إليه أو نبه على هذا الخطأ أو الانحراف. سليمان عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الهدهد بخبر سبه لم يرد هذا الخبر لحقارة من جاء به وإنما تثبت ثم بعد ذلك لما استيقن ذلك وعلمه وتحققه بنى عليه ما قد علمتم ودخلت امه في دين الله تبارك وتعالى فهذا هو اللائق وكما قالوا بأن الجوهرح لا يرخصها حقارة من استخرجها من قعر البحر الغواص فقد يستخرجها من لا شأن له ولكن تبقى لها قيمتها فهي نفيسة وتعلق في النحور ولا يرخصها حقارة مستخرجها فهكذا الحق الواجب أن يقبل وأن يدعن الإنسان به ولا يرد لأن الذي جاء به لربما أن يكونوا من العامة أو يكون ممن لا نحبهم أو نحو ذلك وقد بلغ الأمر ببعضهم كما ذكرت في بعض المناسبات أنه حينما أنكر عليه بعض أنواع الشرك وعبادة القبور وما أشبه ذلك وسيقت له الآيات في هذا الباب فكان جوابه أن قال لهذا الذي يخاطبه ويذكره وينصحه ويدعوه إلى التوحيد يا ابني هذه آية وهابية هذه آية وهابية ما معنى هذا الكلام هو اشتهر عند هؤلاء الذين يبغضهم ممن يلقبهم بهذه الألقاب وأهل السنة لا ينتسبون للقب غير الإسلام والسنة لا يرضون بهذه الألقاب أن يلقب بالوهاب أو بغير ذلك وإنما ينتسب إلى الإسلام والسنة وكفى فهذا الرجل رد عليه بهذا الرد يا ابني هذه آية وهابية أبي قالها أحد أهل العلم قبل نحو أربعين سنة في موقف في مناظرة حصلت مع بعض شيوخ الصوفية فكان هذا هو الجواب يا ابني هذه آية وحابية لماذا؟ لأنه اشتهر الاستدلال بها عند هؤلاء الذين يرميهم بهذه الألقاف فعلى كل حال من وقع بشيء من ذلك ففيه شبه من اليهود يردون الحق لكراهيتهم من جاء من جاء به واللائق ان نقبل الحق ممن جاء به والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الشيطان كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما كان ياخذ من تمر الصدقه ثم بعد ذلك علمه ما يقول إذا اوى إلى فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فمجيء الشيطان بهذا وهو الشيطان لم يكن ذلك سبباً لرد هذا الحق الذي جاء به فهذا على كل حال هو اللائق بأهل الإيمان يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا انظروا أن الله تبارك وتعالى لما رفع مقدار بني إسرائيل بالدعاء إلى الايمان بما اسند إلى هذا الاسم الكريم في قوله بما أنزل الله فذكر اسم الجلاله ظاهرا بما أنزل الله امنوا بما أنزل الله كان جوابهم أن أسقط لفظ الجلاله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ما قالوا نؤمن بما أنزل الله بما أنزل الله علينا فهم قد هبطوا بذلك فأسقطوا اسم من يتشرف بذكره وهو الله تبارك وتعالى ويتبرك بهذا الاسم الكريم وخصوا بعض ما أنزله سبحانه وتعالى بالإيمان وكذلك أيضا الرد على هؤلاء حينما قال الله عز وجل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كما ذكرنا في موضع سابق أنه عبر بالفعل المضارع تقتلون لأن ذلك يدل على الاستمرار فهم مستمرون على هذا الفعل القبيح وقد وضعوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم بأنه ما زال يجد تلك الاكله التي أكلها في خيبر وقال وهذا أوان انقطاع فكان ذلك شهادة له عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه مستمر وأن ذلك من شأنهم كذلك أولئك الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا على ما كان عليه أسلافهم صح أن يوجه ذلك إليهم بالخطاب قل فلم تقتلون؟ وكما ذكرنا أن الخطاب في القرآن كثيرا ما يخاطب به أولئك الذين عصر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور وقعت لأسلافهم فأما في باب النعم فإن ذلك كما قلنا بأن النعمة الحاصلة للاباء والاسلاف لاحقة للأبناء والذرية فيمتن عليهم بها وكذلك أيضا في المذام والمثالب والمعايب فإنها تلحق الأبناء إن كانوا على طريقتهم وهذا أيضا في قوله تبارك وتعالى فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أن مثل هذا يدل على كذبهم في مثل هذه الدعوة وفيه افحام لهم بإقامة الحجة عليهم من فعلهم نفسه وهذه طريقة من طرق الرد والجدال والمناظرة أن يرد على المخالف إما بقوله وإما بنفس فعله وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أنه لا يأتي الخصم بحجة إلا قلبها عليه وهذا له نظائر كثير في القرآن وفي السنة وفي المناظرات التي جرت بين أهل العلم مع المخالفين يحتجون عليهم يقلبون عليهم الدليل وكذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين أن هذا الاستفهام يدل على التبكيت والتوبيخ وفي إضافة الأنبياء فلم تقتلون انبياء الله ما قال فلم تقتلون أو فلم تقتلون الأنبياء فهذا فعل شنيعه قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلما أضافهم إلى الله تبارك وتعالى فلم يقتلون أنبياء الله هذا فيه تعظيم لهذا الفعل وتشنيع فإن هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا من عند الله عز وجل كان حقهم الإكرام والتعظيم وكان الواجب القبول لما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى والنصر والتعزير لا ان يقابل هؤلاء الرسل الكرام والأنبياء عليهم الصلاه والسلام بالقتل والله المستعان انتهى الوقت اكتفي بهذا واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يجعلنا واياكم هداه مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله اعلم وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه هذا يقول فوائد من قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الأول إثبات المشيئة لله عز وجل وهي عامة فيما يحب وما لا يحب على من يشاء من عباده صحيح الثاني كل مشيئة لله مقرونة بحكمة فليس أفعال الله مجرد مشيئة بل هي للحكمة قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم فهذا الاختيار على من يشاء من عباده مبناه على العلم والحكمة ليس للعباد اختيار مع الله تبارك وتعالى الثالث فيه رد على بعض من يغلو بأهل العلم والأنبياء فإنهم لا يخرجون عن كونهم عبادا لله ولا يترقى الواحد منهم إلى أن يكون رباً يملك النفع والضر ويعلم الغيب قال على من يشاء من عباده فهم عباد لله عز وجل وليسوا بأرباب أو آلهة الرابع إثبات الغضب لله على ما يليق بجلاله وعظمته فباءوا بغضب على غضب الخامس لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومن شاء ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة هذه ذكرناها السادس من كان كافرا بعيسى عليه السلام مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب من كان كافرا بعيسى عليه السلام مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب دون الغضب الثاني لا على الغضب يعني مع الغضب يعني من كان كافرا بعيسى عليه الصلاة والسلام مع إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب دون الغضب الثاني هكذا لا على كل حال هو غضب على غضب يعني هذا الذي كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام هو كافر بجميع الأنبياء لكن هنا في قوله فباء بغضب على غضب بكفرهم بالله وعتوهم عليه وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وبأذيتهم ل موسى صلى الله عليه وسلم وجحودهم وكفرانهم لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرا وما إلى ذلك من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أيضا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفران سابق مع كفران لاحق أشكر الأخ اللي كتب هذه صلى الله عليه وسلم أن يزيده يزيدكم ويزيدنا جميعا الفق في الدين وتدبر كتابه إذا كان لديكم إضافات نعم تفضل تفضل نعم نعم يقول بأن قوله أنهم نؤمن بما أنزل علينا يدل على أنهم يستشعرون المزيع على الخلق وأنهم يختصون بأمور لا تكون لغيرهم فلا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم وهذا يدل على شيء من التكبر والتعاظم والشعور بالخصوصية وهذا قد يحصل لبعض هذه الأمة قد يحصل لبعض هذه الأمة فالناس قد لا يقبلون الحق إلا لمن كان من طائفته أو أهل مذهبه كما ذكرنا من قبل لا يقبل من غيرهم لا يقبل من غيرهم ولا يسمع منه وللأسف صارت بين الحال وآلت بين الأمور إلى أن المنتسبين إلى السنة يقع بينهم من التنازع والشر والاختلاف ما لا يقادر قدره ويقعون في التحزب المذموم المحرم وذلك أن يكون الإنسان لا يقبل إلا ممن كان من طائفته أو لا يقبل إلا من شيخه وما ذلك فهو مردود إذا كان الإنسان بهذه المثابة فيكون ذلك كما قال الله عز وجل في من ذمهم واتخذوا وجعلوا دينهم بينهم زبورا فكما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه يدخل في ذلك من جعلوا لهم كتبا أو نحو ذلك يتلقون عنها ولا يقبلون من غيرها يعني لا يقبلون إلا من هذه الكتب المصنفة في مذهبهم لا يقبلون الحق إلا ممن جاء به من طائفتهم وما عداه فهذا كلام الخصوم قال الخصم وهذه للأسف تجد مثل هذه العبارات أيضا تقال بعفوية في الخلاف الفقهي الخصم هو ليس بخصم قال المخالف أو نحو ذلك أما الخصم فهي تبعث رسالة في النفوس تورث وحشة من العلماء الذين لربما كانوا على مذهب آخر وهم مجتهدون وعلماء والخلاف الذي بينهم ليس من قبيل الاختلاف المذموم فيتحول هذا الخلاف عند المتعصبة إلى لون من التفرق ويصل الحال إلى التنافر ويوجه السؤال المرير في حكم تزوج الحنفي مثلا من الشافعية هل يجوز أن يتزوجها أو لا إلى هذا الحد فهذا لا يجوز وكذلك أيضا الاجتهادات السائغة في الأمور الأخرى الاجتهادات في الأمور الدعوية والاجتهادات في الأمور الواقعة من النوازل التي تقع في الأمة أو نحو ذلك ما تختلف فيه أنظارهم ومواقفهم فالناس ما زالوا يختلفون لكن لا يصح أن يكون ذلك الاختلاف سببا للشقاق والتفرق والجفاء والتدابر وأن يتحول هذا الاختلاف إلى لربما اتهام في الدين أو الاعتقاد أو نحو ذلك وهو اختلاف في أمور اجتهادية في قضايا لا تبلغ هذا وإنما هي وجهات نظر كما يقال هذا غاية ما هناك فهذا كله لا يجوز ولكن من نشأ في بيئة كهذه فأن له الإنصاف والموفق من وفقه الله عز وجل ومن أراد أن ينصف من نفسه وأن ينصف من غيره فليخرج من أقمع السماسم ومن هذا الضيق وينظر من أعلى كأنه في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل في الأمة ثم بعد ذلك يدرك أن مثل هذا التفرق والاختلاف الذي وجد بعدهم أن هذا ليس من الدين وأنه ينبغي أن يكون جزءا من هذا التفرق فيتعامل مع أهل الإيمان بحسب ما عندهم من الاتباع ولزوم السنة ظاهرا وباطنا دون اعتبارات أخرى بحسب اتباعهم الكتاب والسنة ولزومهم لذلك الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا فهذا الذي يقرب الناس وهذا الذي يبعدهم لكن حينما يهبط الإنسان وينظر من دوائر ضيقة فإنه لربما يبغض منهم أفضل منه وأتقى لله وأتبع للسنة ويجفوهم ولا يقبل منهم والسبب أنه اختلف معهم في مسائل اجتهادية والله المستعان طيب تفضل. بما أنزل الله الإنزال يكون من أعلى إلى أسهل في إثبات صفة العلو لله عز وجل نعم وأن القرآن كلام الله وأيضا. نعم. الأخ ينقل عن ابن قيم رحمه الله أنه ظهرت عليهم الحجة هنا من وجهين الوجه الأول ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم فهذا يقتضي كفرهم بما معهم والأمر الثاني فلم تقتلون أنبياء الله فهؤلاء منكم وأنزل عليهم الوحي ومع ذلك تقابلونهم بالقتل وليس فقط الكفران وكما ذكرنا في مرأة سابقة في مناسبة سابقة أن هذا القتل ما وقع إلا بعد الكفر كما قال الله عز وجل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فالذين قتلوا إنما قتلوا بعد التكذيب فوقع لهم التكذيب والقتل أين شيء آخر لا يقول هل قوله مصدقا لما معهم يدل على أن التوراة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبها غير محرف إذا قلت كان أغلبها فيكفي أن يحرف موضع واحد ليفقد الثقة بالباقي إذا دخلها التحريف فقد لكن العلماء رحمه الله طائفة منهم يقولون بأن التحريف لم يكن في أصل الكتاب إنما كانوا يحرفون المعنى لا الألفاظ إنما الذي كانوا يحرفونه هو النسخ التي يخرجونها للناس تجعلونه قراطي تبدونها وتخفون كثيرا فكانوا ينسخون لهم أشياء ويقولون هذا كلام الله هذا من عند الله هذا من التوراة وليس كذلك يبدلونه بعض العلماء يقولون التحريف واقع في هذا النسخ اللقل المزور الذي يظهرونها للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها يعني تظهرونها أما أصل الكتاب لم يحرف هذا يقوله بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية والذي يظهر والله أعلم أنه حرف أصل الكتاب ولا يوجد نسخة غير محرفة وهذه الكتب موجودة توراه والإنجيل وهي نسخ متعددة ومحرفة ولم يكن ذلك مقتصرا على مجرد القراطيس التي كانوا يبدونها بل هذا من زيادة التحريف والكفران فإنه لا يتأتى لكل أحد أن يحرف متى شاء فقد يحرف لموقف أو لشخص لهون لكنه لا يحرف أصل الكتاب في ذلك الموقف وإنما يحرف النسخ التي القراطيس التي يخرجها له يقول هذا ما في التورح وأما أصل الكتاب فقد دخله التحريف لكن كما قلت في الكلام على الآية أو الحق مصدقا لما معهم قلنا هذا يكون التصديق فيه باعتبار أنه جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمة ونحو ذلك فجاء كما وصف وكفروا به فهذا كفر بما جاء في كتابهم ومن جهة أخرى أنه مصدق بأن هذه الكتب من عند الله يعني في أصلها وأن هؤلاء الرسل الكرام الذين جاءوا لبني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل أنه رسل من عند الله كذلك أيضا ما جاء في أصول الشرائع مما تتفق به الشرائع أصول الإيمان فهذا مصدق لما معهم طيب بقي شيء لا إله إلا الله السلام عليكم